بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القنات الذي يوسوس في خدور الناس من الجنة والناس